يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الصلاه والحمد من كل الحياه والحمد من كل الحياة من زهرة على الغصون لهفانه إلى نداك من دمعة على الجفون ومؤنت إلى رضاك من بسمة على العيون ولهانت إلى ضياء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 هللت خطاه من ضارع إلى علاك كبرت يداك من تائب إلى حماك هللت خطاه من ضارع إلى علاك كبرت يداك يا ربنا لك الصلاه والحمد من كل الحياة والحمد من كل حلمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك يا رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يدانك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 I'm cool. الصلاة لك الصلاة والحمد